ستة عشر. استمع إلى الأصوات التالية ثم أعدها. لام ألف. لا. تاء مربوطة. ت. تا. تي. تو. همزة. أ. إ.